وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك وإلى الله ترجع الأمور يا النَّاسُ الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا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 وَمَكْرُ أُولَئِكَ هُوَ يَبُور وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ مِن تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُمْ أَزْوَاجًا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنثَى وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ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 فرات سائغ شرابه وهذا ملح اجاج ومن كل تاكلون لحما طريا وتستخرجون حليه تلبسونها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 وَيَوْمَ ويوم يَكْفُرُونَ يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير يا أَيُّهَا يا أَنْتُمُ الناس أنتم الفقراء وَاللَّهُ الله والله هو الغني الحميد ان يشا يذهبكم ويات بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز ولا تزر وازره وزر اخرى وإن 119. إن تدعو مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربا 110. إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة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 وما يستوي الأحياء ولا الأموات 113. إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور إن أنت إلا نذير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 ان الذين يتلون كتاب الله واقاموا الصلاه وانفقوا مما رزقناهم مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجاره لن تبور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 ولباسهم فيها حرير وقالوا الحمد لله الذي اذهب عنا الحزن ان ربنا لغفور شكور الذي احلنا دار المقامه من فضله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 من كفر فعليه كفره ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم الا مقتا ولا يزيد الكافرين كفرهم الا خسارا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 111. إنه كان حليما غفورا 112. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير ليكونن أهدا من إحدى الأمم فلما جاءهم نذير ما زادهم الا نفورا استكبارا في الارض ومكر السوء ولا يحيق المكر السوء الا باهله فهل ينظرون الا سنه الاولين